الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن حكم السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الواجب على القابض إنما هو التخلي. ولا يجب عليه الرد وبطريقه أولى لا ليست عليه مؤونة الرد مؤونة الرد على الم... إن كان للرد مؤونة المؤونة على المالك القابض ليس عليه شيء ونحن وضحنا الفرق بين رد العين وبين رد التالف لو أن العين كانت تالفه ففي رد التالف قلنا انه لا يخرج ما في ذمته هذا الرجل الا بالتسليم ومجرد التخليه لا تفرغ الذمه بينما في رد العين الذمه اصلا مو مشغوله إنما هذه العين هي ملك للبائع ويقول لي تعال أخر ملكك موجود يمي وأنا لا أزاحم سلطانك فقط المقدار الواجب على هذا القابض عدم, الم... عدم مزاحمة المالك في سلطانه ولا يزاحم في سلطانه التخلي كافي بعد أن ذكر هذا لديه استدراك او لديه استثناء السيد الخوئي رحمه الله يذكر انا طبعا من هم هنا غيرت صيغة البيان شيئا ما للتوضيح ما افتكر ان الشيء اللي كتبته هنا يختلف عما يقول السيد الخوئي فأهم قلت لكم أنا اقتصرت في المطالعة على تنقيح قد يكون إذا أنتو بعضكم عدكم الكتب الأخرى من قبل كتاب الشيخ التوحيدي وكتاب الشيخ التوحيدي نعمل كتاب فقد تكون اللغة هناك تختلف أنا ما أدري أنا لاحظت اللغة الموجودة في التنقيح وأدخلت عليها تعديلا لفظيا ولا أعتقد أنه تعديل معنوي. فأنا بهذه اللغة أقول أقول المقصود بالتخلية حينما نقول تكف التخلي. دليل على وجوب رد ماكو دليل على وجوب رد إنما كان في الثالث أو في المثلث هناك يوجد دليل على وجوب رد لأنه من دون رد أصلاً ملك البائع ما يتعين إنما يتعين من كل بائع بالرد أما هنا الملك متعين والتخلي كافر إذا خلى بين الملك وبين البايع معناه أنه, أنه انهى المشكلة مع البايع والدليل على أكثر من تخليه ما موجود. هذا الاستدراك الذي يدخله السيد الخوي رحمه الله في المقام أو قل الاستثناء الذي يدخله أسهل الخوي رحمه الله في المقام كالتالي أنا أشرح باللغة التالية أقول المقصود بالتخلي ابقاء الحالة بين المالك وماله بالنحو الذي كان حين تسليم المالك المال إليه من أول الأمر مو المفروض أن يجعل الحالة بين المالك وماله أفضل وأقوى مما كان خب الحالة بين المالك وماله الحالة التي كانت بين يعني مقدار قرب المالك إلى المال ومقدار سلطانه على المال هو الذي كان من أول يرجع ما كان إلى ما كان. هذا المقصود بالتخيل. عندئذ نفترض هنا فروضاً. أولاً نفترض أنهما في مكان واحد في بلد المعاملة. الشوسي والأخي ذاك ف. انه موضوع بلدين اذا صار شيء يصير انا غيرت التعبير في مكان واحد قد يكون بلد واحد واسع جدا الدافع في مكان والمالك في مكان بحيث انه بمنزله بلدين افضوا بلد واحد أسألنا. نحن مبحثنا في التقصير والتمام حتى نقول البلد الواحد المفصل هل هو بحكم عدة بلاد كما يقول السيد الإمام مثلا بالنسبة لطهران في التقصير والإتمام أو لا بحكم بلد واحد كما يقول السيد شهيد صدف مو بصلاة التقصير والإتمام أقول أنا هكذا أخبر إن كان في مكان واحد قل بلد واحد حينما يكون البلد صغيرا قل محل حينما يكون البلد كبيرا بحيث المؤون زائدة ما موجود يصدق عرفا أنه نفس الحالة التي كانت بين المالك والمال نفس الحالة محفوظة إن كان هكذا فنفس الحالة محفوظة هنا لا يوجد إشكال يصدق أنه يصدق عرفا أنه لم يزاهم سلطان المالك على ماله هذا مثاله لو كان في نفس بلد المعاملة قل فالبلد مختصر حيث اعتبر مكان واحد أو لا أفرض انتقلا إلى بلد آخر لكن هما معا انتقلا هم نفس هذا فرض آخر انتقلا معا من قم إلى كاشا كلاهما هم الحالة نفس الحالة شنو الفرق يكونان في قم أو يكونان في كاشا فهنا لم يزاحم الدافع المالكة في سلطانه على ماله وكفى المزاحمه حرام كفى انه لم يفرح اما أما لو فرض ان المالك انتقل الى مكان اخر هذا فرض اخر المالك انتقل الى مكان اخر والدافق ولا عفوا والقابض لا زال في بلده المالك راح إلى كاشان أو إلى طهران والقابض لا زال في قم هذا فرض ثاني في مقابل هذا الفرض الأول يقول سيد الخوئي رحمه الله أن المالك أن الدافع من حقه أن يقول للمالك أنا أخلي بينك وبين مالك بالشكل الذي كان وأنت كنت في القوم قال انت أنت رفعت رفت إلى قاشا أو إلى طهران فمؤونة إيصال المال إلك مو علي آنشم أنا أخلي بينك وبين مالك كما كنت ارجع ارجع الى قوم أخلي منك فماؤنة صرف المال لوصول المالك إلى ملكه هذه المؤونة أيضاً على الدافع لأن هذا ليس ضررا جديدا أحدثه الدافع إذا أكدر الجديد خداك هو الذي أحدثه بس هو يخلي بين المالك والمال يعني جعل نسبة المالك الى المال كما كانت اكو فرق هالفرق مو دفع خلق حتى يضمن الفرق المال المالك خلق خوه ويا التكيف يريد ياخذ خلي ياخذ هذا هو الفرق الثاني وهناك فرض ثالث او قل ثالث ورابع كده وهو ان ينتقل اما ان نقول ينتقل الدافع ما انتقل المالك المالك البائع في قوم الدافع ذهب الى طهران او ذهب الى كاشا او الى اوروبا اصلا هذا فرض خب بعدين الفرض الرابع هم نلحق بهذا السخل. هذا ينقول هذا فرض خب في هذا الفرض هذا الضرر الجديد اوجده الدافع. لأنه راح إلى مكان بعيد فسا المالك لو يجي إلى ذاك المكان ويأخذ يحتاج مؤون يحتاج مصرف يقول رحمه الله هنا طبيعي الطابض ضامن لأنه هو الذي خلقه ضرراً جديداً ومؤمنةً جديدة همو المالك خلق فهو ضامن يستطيع أن يقول لي أنا أريد لك المال إلى قوم أنا رايح إلى طهران، أنا أريد لك المال إلى قوم خلق تتعاد، تعال وكان مكاننا قوم تحتاج أن تصرف مصرفاً إضافياً حتى تجي إلى قوم شخص الإضافة لست أنا اللي. الذي خلقتها حتى أضمنها أنا أضمن المقدار الذي أنا خلقته أنا القابض هجكله المقدار الذي أنا خلقته طبعا أضمن بحكم الارتكاز العقلائي أنا أضمن وان المقدار الذي خلقته هذا اني ابتعدت عن أن قوم فلو أرسل المال إلى أرسل المبيع إلى قوم أو انضاء إلى ذلك انزل حركه إلى قوم كاف والزيادة بعد الفرد هو زيادة بعد هذا يمكن ان يكون الفرض الرابع هام الحقوب الفرض الثالث وهو يمكن نفترض كلاهما هناك لكن يمكن في بلد هناك رحت يمكن طهران هو راح من يمكن أو إلى خارج يعني. هذا فرض رابع هم في هذا الفرض الرابع يقول السيم الخول أنه بالمقدار الذي أنا القابض سببته أضمنه وهو أن أرجع المال إلى قوم إذا أكون مصرف إضافي رل أنا بعض شخص أنا أرجع المال إلى قوم ذاك رايح على أوروبا خل يرجع خل يركب طائر ويجي إلى قوم أنا ذاك ذاك الضرر لست أنا الذي أوجدته حتى أكون بالارتكاز العقلاء ضامنا إنما أنا المقدار اللي أضمنه يعني أجعل المال بالشكل الذي كان هذا أم الفرض الرابع هذا قال إلى هذا الحد ينتهي وبهذه الحدود يبدو بهذه الحدود يبدو ان كلام فني ومطابق للسخن فن العقلاء فقط انا الذي اضيف على هذا الكلام نعم لماذا؟ السلطان الذي كان يعني الباقي يعني قسم من هو أوجده أنا شخصي صح هو باعتباره هو راح إلى أوروبا فما يقدر من أوروبا ما عنده يد طويلة تأخذ المال مني يطمن يركب طائرة ويجي بس مو أنا القابض سببت هذا الظلال حتى أضمن بهالمقدار، بالمقدار الذي أجعل المال كما كان المال كان في قوم أنا أعدز علاقه أو أنضي مقدار فلوس الحركة من طهران أنا رايح على طهران فلوس الحركة من طهران علاقة. أكثر من هذا ليس أنا الذي صح هو ما يقدر يأخذ من من أوروبا ما يقدر يأخذ الملك إلا أن يستأجر طائرة بغلائها ويجي لكن هذا الظرف لست انا الذي اوجدته حتى انا اكون ضامنا له هذا هو المقدار الذي شرحه السيد الخوئي رحمه الله في المقام الشيء الذي انا أضيف ما يلي انا اقول هسا أفرضو خل نفترض هذا الفرد ال... هذا الفرد الذي هو أقل تعقيداً نفترض أن القابض انتقلت المالك لازال في قم إيش أفرض المالك لازال في قم وأن القابض انتقلت إلى طهران سيلخو يقول خب هنا علي أن هذا الظرر من أنا الذي خلقت الظرر أنا القابض خلقت الظرر فأنا ضامن موهوش كلم أنا أقول هذا الكلام بإطلاقه ليس واضحا عندي فأنا أفترض ثلاث فروض فروض ثلاثة أفترض أمثل بأمثلة بثلاث أمثل حتى يتضر ما أريد أن أقول استوى لعل هذا تشقيق وهذا البيان ما جاي في كلام السيد الخوين لعله قصور في العبارة لعله ما يقصد ما يعتبر الكلام ما أعرف الله أعلم هو ذهب إلى ربه رحمة الله عليه. المثال الأول لو كان البائع بائع ملتفتا إلى بطنان المعاملة وكان القابض وهو أنا غافلا عن ذلك فانتقل القابض إلى مكان بعيد عن مكان المعاملة فيا ترى هل ينسب الاضرار المتوجه للبائع في تحصيل ماله إلى القابض هذا السؤال أنا كان البائع ملتفت ومع ذلك اجي عملا باع علي ببيع فاسد وانطانية وانا غافل اصلا الموت يمهات العالم انا رجل جاهل قام هذا البائع كان رجل متفقق يعرف المسائل ويعرف ان هذا البيع باطل وانا لا اخذت ورحت الى طهران هل يصح عرفا أن نقول أن هذا الضرر أنا تحملت أو لا أقول انت أنت يا مولانا أنت متحمل أنشأ أنش... أنش... شيء ش... وأنا غافل وأنت ما نبهتني وبعته علي هل يصلق عرفا أنه إذن أنا المضرر فأنا ضامن هذا السؤال الابرح الفرغ الثاني الثاني لو كان, كان البائع والقابض متساويين في الالتفات الى بطلان المعاملة او في الغفلة كلانا متساويان كلانا عوام قافلان فلان عن بطلان المعاملة او كلانا عالمان كلانا نعرف بطلان المعاملة وانا رفضت هل الاضرار تنسب الي انا او لا الاضرار نسبته الينا على حد سواء لاننا معا كنا متساويين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 و وم... لاش... قد نقول ان الاغrar مو ما منتسب الي باكثر مما هو منتسب الي حتى يحكم العقلاء هنا بالضمان هذا المثال الثاني الذي افترض افترض في المقام المثال الثالث الذي افترض في المقام أكس المثال الأول لو فرضنا أن البائع كان غافل كان عامي ما يعرف أن هذا البيع باطل وأن القابض كنت عالما وملتفتا إلى بطلان المعامله فقبضت المال ثم انتقلت إلى طهران هذا المثال الثالث طبعا في هذا المثال الثالث وهو باقي في قوم انا انتقلت الى طهران طبعا في هذا المثال الثالث من الواضح اورفان اني انا المضرر هذا واضح راح يقول لي اخ انت كنت ملتفتا الى بطلان البق اخذت ورحت هسه انا جيب لي الى طهران اريد لو مصرف الانتقال الى طهران لو تسوي المال اراكم في هذا المثال الثالث افتكر انه يصحط كلام الشيخ القوي في هذا المثال الثالث يصح يعني هنا الضرر عرفا الاضرار عرفا منتسب الي انا القابض فاكون ضامنا هذه بهذا تفصيل انا اوضح المقصود هو الخوي يقصد هالتفصيل في عبارته ما موجود هالتفصيل او في التنقيح على الأدل انا ما راجعت ل... مال توخيدي بلا مال سرعلي الشهر ودي ما راجعت في التنقيح هالتفصيل موجود، بس هذا التفصيل الذي اردت ان الحقه بالبحث خوب ننتقل الى الحكم الثالث من, من الاحكام التي رتبها الشيخ الانصاري على المقبوض بالبيع الفاسد الحكم الأول كان عبارة عن ضمان المبيع لأن المالك لم يهدر احترام ماله نفسه أو قل لأن ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده بسبب التعبير الحكم الثاني عبارة عن وجوب رد المبيع إلى مالكه وهذا ما بحثناه الحكم الثالث عباره عن ضمان المنافع المستوفات أنا هذا المبيع اللي أخذت منه بالبيع الباطل السوفيت منافعه بيت قعدت بي مغرة خلبتها فراش استفدت منه المنافع والمستوفات وهناك بحثون في المنافع غير المستوفات هذا بعدين الآن خلونا على خلونا مع المنافع المستوفات يقول الشيخ رحمه الله المنافع والمستوفات مضمونة علي عنهم. والذي استفدت منها المبيع أنا غامن للمنافع من ما هو الدليل على ضمان المنافع من يعود الشيخ إلى الرواية لا يصل ومما يلفت النظر هو الشيخ قبلان تذكرون في الأيام السابقة كان عندي روايتان رواية لا يحل التصرف ورواية لا يحل مالو مرئن كان عندي روايتان لا يحل التصرف بناء على ان الامساك تصرف لا يحل مال امرئ كان يقول حتى لو الامساك مو تصرف لا يحل مال امرئ فامساكه حرام وان كان لي تصرف كان عندها روايتان الذي يلفت النظر هو انه حينما وصل الى هذا الحكم الثالث وهو وجوب رد ال... رد قبض المنافع المستوفات بعد انك عين الانان عين المنافع ثم موجود حتى نقول يجب حتى يدخل في المسائل السابق. لو كانت عين المنافع موجوده خو رجعنا الى المسائل السابق. عليه ان يرد مثلا لكن المنافق لم يوجد مسوفات ممتحين كالفعل أو متلف وإنما يجي رد ضمض المنافق هنا الشيخ رحمه الله يترك رواية لا يحل التصرف يتركها ويقتصر على رواية لا يحل معلوم لمرئ المسلم وهذا يلفت النظر ليش يشصى ليش اهناني اكتفى بإحدى الروايتين وترك الاخرى الذي يبدو لي والله العالم وهما ما شارف المسألة المبارئ الموجودة في المكاسب مقتضبة الذي يبدو لي والله العالم أنه هو يفهم من لا يحل التصرف حرمة التصرف مو يفهم حرمة التصرف ليس ضمان ما ما تلف خص التصرف كان حلال حرام أنا سويت معه استفدت وإن كنت جاهلا فلم لم يكن عليه شيء. كنت معذورا تصرفت لكن الضمان كيف أعرفه كيف أثبته ولهذا بما أنه ما بي بيدلال على ضمان المنافع المستوطة إنما خرمة التصرف خب. هذا الحرم إما سويت عمداً انا معاقب أو انه إذا لو, كون... لو كان عمدا وأنا معاقب قد تجي مسألة البناء العقلية أو شيء من هذا القبيل ذلك يسمي خسنة وهذا بخلاف روايه لا يحل مالوم رئين كأنما يفهم الشيخ انا حدث هذا انما يفهم الشيخ من رواية لا يحل مال امرئ هم هم حرمه التصرف هم الضمان حل مال امرئ مال المال على كل منفع مال لا نشك لا شك على المنفعه مال ان مال صادق وهذا المال لذاك للمالك لا يحلم مال مرئي، لا يحلم مال مرئي، ليس فقط يدل على خرمة التصرف خرمة تكلفية، بل يدل على ضمان أيضا. لا يحلم مال مرئي لا يعطي ضمان، لا يعطي مضمونية له، فيدل في على ضمان. هذا. ما أحدثه أنا في كلام الشيخ الأنصاري هذا الكلام شبيه طبعا أقول شبيه مو عينه شبيهون بما ادعاه الشيخ الإيرواني في على اليد طبعا مع فرق أقول شبيه فرق واضح بينهما الشيخ الإيرواني في على اليد يقول على اليد يدل هم على الحرمة وهم على الضمان يقول على اليد ما اخذت هاي هم ما قال على اليد ما أخذت إذن حرام أن و وإذا حرام على اليد أن تخذ وإذا أخذت عليه يعني ضامن طبعا اقول شبيه لانه هناك الارماني يستفيد هذا من كلمة على هنا فبحثنا على ماكو فيها الرواية رواية لا يحلم على, على ماكو لكن يفهم الارماني هناك من على على اليد أنه يكون الضمان هم في عرض الحرمة. عند أسر الخوي مناقشة طالع يقول ما يصيرها حتى هناك عند مناقشة في العالم يقول ما ممكن حمله على الضمان إلى معنى وحمله على الحرمة إلى معنى آخر. على اليد ما أخذت إذا ما تقدر شيء على اليد ما أخذت هذا الضمان إذا تقدر شيء شكل آخر يصير عنده في بيان في إبطال كلام الشيخ الإعواني باعتبار هذا تسموه داخل في بحثنا ما رجل أدخل هناك في ذاك بس أقول هذا الكلام شبيه بلاك الفلام هاي هاي هذا ما أقول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 المضعية. ومن هنا يأتي اشكال السيد الخوئي على الشيخ أنصاري السيد الخوئي يقول لا يحل المعلمين هم معناته لا يحل في صرف هو نفس العين لا يحل نفس, نفس العين حل خرما ما بيها لا يحل معلمين مثل ما قلنا خرمت عليكم أمهاتكم وما هات هل يحرم هي بما هيا اين هل ما بيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا ما هيا هيا كل هذا هيا هيا بالتصرف المناسب هيا علي عليكم هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا يعني أكل الميت ودى وهكذا فهنا ال... قول الرواية تقول لا يحل مال لمرئن هم معنى لا يحل التصرف مال لمرئن فلا فرق بين هذا وبين رواية لا يحل التصرف هذا كلام السيد الخوي وهو كلام النتيج وفني والإشكال وارب على الشيخ الأنصاري وأجل تكميل البحث اليوم الثانية نمو ويعجل ككمل البحث على بكرة ان شاء الله